بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى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 فقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتا نودي يا موسى إن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 بالتابوت فخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سغلا وأنزل من السماء ماء.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 منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوءَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولتعلمن أصلب أنكم أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من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 وَأَضَلَّ فِي الْعَوْنِ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطول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 وَإِنِّي لَوَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَادِقًا ثُمَّ أَهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَى أَثَرِي وَأَعْجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى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 ثم أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مويدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا حملنا ولكننا حملنا أوزارا, ولكننا حملنا أوزارا 119. فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُنِي وَأَطِيعُ أَمْرِي قَالُوا لَنَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلِيَنَا مُوسَى قَالَ يَا أَرُونَ مَا مَنَعَكَ إذْ رَأَيْتَهُمْ ظَلُّ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيتَ أَمْرِي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 وَسَأَلَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حِمْلَ يَوْمَ يُمْ فَخُفِ الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقَ يَتَخَافَتُنَّ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا عَشْرَةَ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 نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَزَمْنَ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى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 صح في ولو أن أهلناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنت